منذ ان الجنة تحت ظلال الشيوف الجنة تحت ظلال الشيوف سمعوا الحديث ساعة, ساعة في سبيل الله صرا موصري في جهة ت smashing عمرك لساعة ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الاسد خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الاسد واي عبادت أعظم ليلة القدر خير من ألف شهر في بيت الله الحرام في أي مكان عند الحجر الأسرد من من يستطيع عليها خير منه من جاهد في سبيل الله شعر كيف من جاهد يوما كاملا كيف من جاهد شهرا كيف من ظل طوال حياته نذر نفسه لله إن الله اشترى من المؤمنين شفت فريدان سبيع تبيع ولا تبيع إن الله اشترى من المؤمنين ماذا يطلب الرب؟ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ما الذي بقي؟ نفسك مالك. لك كل رطيبك وجسدك كله تبيع. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ما التمن؟ بأن لهم الجنة كيف الطريقة يقاتلون في سبيل الله الوسيله القتال فيقتلون يقتلون صحيح وعدا عليه حقا في السورا كل الأمم في التوراة والإنجيل والقرآن. أنت في شك ومن أوفى بعهده من الله؟ البراء ابن مالك هذا الرجل يقول النبي عنه قال رب أشع أخبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء ما أصنع البراء؟ البراء في معركة المرتدين لما قاتل الصحابة المسيلمة وتحصن المرتدون بحصن حديقة فيه المشركون تحصنوا وما استطاع الصحابة أن يقتحموه سعد ماذا قال البراء البراء رجل عجيب البراء يقول عمر أرسل رسالة إلى قادة المجاهدين قال إياكم إياكم أن تولوا البراء جيشا وتجعلوا قائد كانت مما قال عمر فإنه مهلكة من المهالة البراء يولط نفسه وزيشه يقولون في تلك المعرفة قال لأصحابه تأتوني بترس جاء ترس وفعد على الترس قال احملوني حملوه فنبضعوني برمخكم رفعوه قالوا ماذا تريد قال رموني داخل الحصن ماذا قال رموني داخل الحصن أي حصن من هذا حصن المشركين وصعد على الترس قال حملوني حملوه قال رفعوني برماحكم رفعوه قالوا ماذا تريد قال رموني داخل الحصن ماذا قال رموني داخل الحصن أي حصن هذا حصن المشركين أي قلب هذا أي همة تلك أي شجاع أي بطولة أي رجولة في دين الله قالوا فحملوه ورموه داخل الحصن فجأة من أين يأتيه من السماء ينزل رجل بطل فيجبع هذا داخل الحصن ويضرب هذا يضربونه من كل جهة فإذا به قد أسخرته الجراح لكنه وصل إلى الباب فإذا به يفتح الباب ويسفق على الأرض فلما فتح الباب اقتحم المسلمون ذارف الحصن وقتل المسلمين شركوا سلح هل مات البراء أصيد بأكثر من 80 ضربة لكنه ما مات لكنه ما مات إنه الموت لأجل كل كل أجل كتاب لا تظن ان الجهاد يقرب موتا ولا تظن ان من كان في المعركه يقترب موته لا وربي كمن الرجل مات على التراش كمن الرجل مات في سيارته كمن الرجل مات في المستشفى كمن الرجل مات في الطريق كمن الرجل مات في السفر وكم من الذين ماتوا في الجهاد والله لا يقارنون من المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا صدقوا ما عاهدوا الله عليه يقول عمير بن الحمام لما سمع أنه ليس بينهم وبين بين الجنة إلا الموت قال فقط قال نعم جنة جنة عرضهم الشتماوات والأرض إلى الآن ما سمع أخبار الشهداء ما سمع عمير انه يغفر للشهيد من اول قطاع ما سمع عمير ابن الحنام ما سمع � Award ان الشهيد يؤمن فتنة القبر لا تخاف من القبر لا تخاف من فتنة القبر الله يخاف من الذي يؤمن بالشهيد لا فتنة القبر لم يعلم عمير ان الشهيد يؤمن الف لم يعلم لم يعلم عمير أن الشهيد ذوّد من ثلاثين وسبعين من أسهور لم يعلم عمير أن الشهيد يلبس تاج الكرامة أن فيها خير من الزنية وما فيها يوم القيامة لم يعلم عمير أن الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته لم يعلم عمير أن الشهيد يبعث يوم القيامة والزرخ ينزف اللون لون دم والريح ريج مست لم يعلم عماير أن الشهيد إذا تقطع جسده لا يحس بالألم الله أكبر لا ألم إلا كما يجد أحدنا ألم من مملح قرصة مملح رأيت الألم فقل يا شيخ تشحقه دبابح تطيعه الصاروخ يفكته اللغم يا شيخ أقول لك الحديث لا يجد ألم إلا كما يجد ألم القرصة ثم النعيم وَلَا تَحْشَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا بعض الناس يقول المساكين ما في أنت المسكين هم لم يموتوا ولا, تحشب وَلَا تَحْشَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِي اللَّهِ أَمْوَاتا بل أحياء عند ربهم يرزقون اليوم الآن رئيس الشهداء الشهداء يطيرون في الجنة يطيرون أرواحهم أرواحهم في طير خضر كطير خضر في حواسل معلقة تحت عرش الرحمن يغدون على ثمار البنة كل ما شاءوا الله أكبر بل عند ربهم عند ربهم يرزقون في سورة البنوب فكرة المعاصي، فكرة الخطايا، شهيد أول قطرة دم تخرج من جسده يغفر له كل دمه، الله أكبر. والشهداء عند ربهم ليس في الدنيا، والشهداء عند ربهم لهم أزورهم ونورهم هم العمر، الله إنها حياة طويلة. كأكل الثمرات شواني فرماها وقام يقاتل حتى فتى سمعت لي أنا قال لسعد ابن معاذ في أحد قال ما الذي أجلس يا سعد قال ما رسول الله قال ما قال نعم قال إذا ماذا تصنعون بالحياة بعد ما صل رسول الله قوم فموتوا على ما مات عليه يقولون فتقدموا واستقبل صف المشركين تخيل أمامك كلهم مشركين كل الذين أمام مشركون مذجبون بالسلاح فاخترق الصف خبيقات فأصيب بأكثر من ثمانين ضرباً تعرف ماذا كان يقول كان يقول واهن واهن واهن ريحة الجنة يا سعد إني أشمها دون أشم إني أشمها دون أحد إني أشمها دون أحد واسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرضها كعرض السماء والأرض يقول أحدهم لما طعن حرام من الملحام طعن من ظهره شو من الغدر طعن من ظهره برمح فخرج غدر من صدره فأخذ الدل ومسح وجهه وقال الله أكبر الله أكبر فجت ورب الكعبة فجت ورب الكعبة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائدون